تريد منه النفع تريد منه دفع الضرب فهذا يكون شرك بالله عز وجل أما الذبح كالضيافة وإكرام الضيف أو إكرام الجيران أو... فهذا لا شيء فيه يعني كونك تذبح ضيافة تذبح شيء صدقة لله عز وجل هذا لا شيء فيه ولكن إذا ذبحت شيئا ذبحت ذبيحه وهذه الذبيحه تريد ممن ذبحت له سواء كان حيا او ميتا ان يدفع عنك الشر او يجلب لك الخير فهذا يكون شرك بالله بدليل قوله تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقوله فصلي لربك وانحر وقوله كل ان صلاتي ونسكي الصلاة هي الصلاة المعروفة كما تعرفون الآن صلنا صلاة المغرب صلاة النوافل فالصلاة لله كل مسلم يصلي لله عز وجل لا يصلي لشخص آخر ثم قال ونسكي النسك معناها الذبح أي أن الذبح أيضا لله أي لا أذبح لغير الله عز وجل ومحياي ومماتي اي حياتي كلها ومماتي كلها هذه كلها لله عز وجل اي حياه المسلم في هذه الدنيا انه يعبد ربه ويتوجه اليه ويدعوه ويستغيث به فلا يطلب من غيره شيء لان الله عز وجل هو الذي خلقك هو الذي اوجدك هو الذي سيميتك وسيحاسبك فعلى المسلم أن يتوجه بجميع أعماله لله عز وجل ولا يقصد غيره لأن العمل لغير الله عز وجل المقصود بالعمل يعني تريد من ذلك الشخص الذي تعمل له تذبح له تنذر له أن ينفعك بشيء فهذا هو الممنوع أي الأعمال كلها لله عز وجل لأن توحيد العبادة في توحيد الربوبيه وتوحيد العباده توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات فتوحيد العباده معناه ان تخلص افعالك كلها لله اي نوحد الله عز وجل بافعالنا فلا نصلي الا له ولا نصلي لغيره لا ندعوه الا هو ولا ندعو غيره لا نذبح الا له ولا نذبح لغيره هذا معنى توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه اي ان جميع اعمالك التي تريد منها الثواب كلها تتوجه بها الى الله اما توحيد الربوبيه وتوحيد الخلق والرزق والاحياء والاماته فهذا توحيد الله بافعاله هو لا نجعل لله شريكا في هذه الافعال من الخالق الخالق الرازق المحي المميت هو الله اذا لا شريك له في هذه الافعال ما في احد يقدر ان يعمل مثله ان يفعل مثل ما يفعل الله الله الذي يحيي الله الذي يميت فنحن نوحده بافعاله اي لا نجعله شريكا في تلك الافعال ابراهيم والذي حاجه في ربه ماذا قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال ذلك الرجل انا احي واميت أي أنه أشرك في توحيد الربوبية بمعنى أنه يعمل مثل عمل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام قد أوتي الحجة لو قال لعمله الذي فسره للإحياة والإماتة ليس تلك الإحياة وليس تلك الإماتة لأن في القصة يقولون أنه جاء برجلين هذا النمرود رجل جبار متكبر يدعي أنه المعبود من دون الله عز وجل فجاء برجلينه قتل احدهما وترك الآخر وسمى هذا إحياء واماته يقول أنا أمت هذا وأحييت هذا إبراهيم لو قال له ليس هذه الإحياء والإماتة لأن الإحياء والإماتة غير هذا العمل الإحياء الذي ينشي الحياة الذي يخلق الإنسان من عدم ثم يميته هو لو قال ليس هذه الإحياء والإماتة لن ينجح لأن الموجودين عنده كلهم سيشهدون له أن هذه الإحلامة لماتا ولكن ترك ذلك وقال رب الذي أدعوك إليه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر يعني قاله أنت تدعي أنك تحيي وتميت وأنك الرب وأنك المتصرف في هذا الكون على هذه الدعوة المطلوب منك هذه الشمس التي شاهدها الناس كل يوم تطلع من المشرك أن ترجعها وطلعها من المغرب فلم يستطع فبهت الذي كفر فتوحيد الربوبيه هو توحيد الله بأفعاله لا نقول أن أحدا يشارك الله عز وجل في هذه الأفعال الخلق والرزق والإحياء والرماتة هذه كلها من الله توحيد العبادة نحن نعبد الله عز وجل إذا نوحده بأفعالنا ما نعبده ونعبد غيره لو عبدناه وعبدنا غيره هذا يكون شرك ولو دعونا الله ودعينا الولي لو ذبحنا لله وذبحنا لغيره معنى عبادتنا هذه ما كانت خالصة لله فسرنا أفعالنا هذه نجعلها لله ولغير الله فهذا هو الشرك وهذا معنى قوله ما جاء في الذبح لغير الله هذه الآية كما سمعنا والآية الأخرى فصلي لربك وانحر ام نحر انه الذبح فهو يقول ما دمت أنت تصلي لله عز وجل فلا تذبح لغيره يعني إذا تريد النفع وتريد دفع الضر وتريد الإفادة أنت كما صليت لله وحده فاذبح لله وحده ولا تذبح لغيره ثم أورد هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات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 اما اللعن من الانسان فهو الشتم والسب اللعن من الانسان اللعن الشتم والسب من الانسان والمؤمن لا يكون فاحشا ولا متفحشا لا يجوز للمسلم ان يطلق لسانه بسب الناس والتطاول عليهم وهذا اللسان الذي اعطاك الله عز وجل ومنحك اياه لتبين بها عما في نفسك إما أن يرفعك درجات وإما أن يحطك دركات فهو يرفعك درجات لأنك تنطق بلا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد وكذلك التسبيح والتحميد والتكبير ثم أيضا يسقطك دركات إذا كفرت وإذا استعملته في الكذب والغيبة والنميمة والشتم والسب فكذلك إذن هذا اللسان الذي منح للمسلم عليه أن يستعمله في طاعة الله في ذكر الله في تلاوة كتاب الله في القول الحسن فيما ينفعه في دينه ودنياه ومن الشكر للنعم التي ينعم الله بها على عباده أن نستعمل كل ما منحنا إياه في الأمور التي تفيدنا وتنفعنا الله عز وجل أعطاك السمع والبصر أعطاك القدرة إذن السمع يجب عليك أن تحفظه لأنك ستسأل عنه ماذا سمعت به هل سمعت ذكر الله سمعت كلام الله سمعت الشيء الذي ينفعك أو سمعت به المجون والفسوق والأغاني تسأل عن هذا السمع هو نعمة والله أخرجكم من بطول امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة لماذا لتشكروه لتشكروه على هذه النعمة شكر هذه النعمة أن تستعمل هذه الأعضاء فيما ينفعك أي في طاعة الله فإذا صرت بهذه الأعضاء تعتدي بها الآخرين عندك يد جعلكم السمع والأبصار والأفدة والقلوب الأفدة هي القلوب فالله عز وجل منحك هذه لتستعملها فيما يفيدك في دينك ودنياك فلو استعملتها في الامور الاخرى حسيت عليه ستسال عن هذه الاعضاء جميعا فيما استعملتها اذن قول الرسول عليه الصلاه والسلام لعن الله من ذبح لغير الله عرفنا ان اللعن هو الطرد والابعاد من رحمه الله عز وجل والذبح لغير الله الشرك وهذا من الشرك الاكبر من جاء الى الولي الى البدوي الى الحسين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ميتين من, من الموتى وذبح له يرجو منه نفعا او دفع ضر فهذا شرك بالله عز وجل والله يقول فصلي لربك وانحر ثم قال لعن الله من لعن والديه الوالدان الله عز وجل كرنا حقهما بحقه فقال واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا شيخ تفضل شيخ اجلس ما, ما في جواب الان لا. كل الناس يسمعون اسمع ثم بعد ذلك تسال تفضل بس انت اسمع حتى تستفيد وبعدين تسأل اي حقي وش تقصد ماذا ما بعرف والله ما ادري ماذا تقول يا اخي اقول اسمع واسمع وبعد الدرس تسأل ان شاء الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من لعن والديه وهذه من الأمور التي الإنسان قد يستغرب كيف يتجرأ الولد على أن يلعن والديه والله عز وجل قد قرن حق الولدين بحقه فقال في آيات كثيرة وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغنا الكبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما يعني التأفف هذا يؤثر على الوالد وعلى الأم إذا حدث منك هذه الكلمة التي أنت ترى لا قيمة لها فالله عز وجل نهاك أن تعمل مثل هذه الأشياء هنا يقول لعن الله من لعن والدي كيف الإنسان يلعن والدي الصحابة استغربوا مثل هذا قالوا كيف الرجل يلعن والده قال يعمد إلى شخص آخر فيلعن والديه فذاك يرد عليه ويلعن والده أي هو السبب أنت السبب في كون الرجل ذلك يلعن والده فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذا لأن اللسان هذا إذا أطلقته يضرك في دينك ودنياك ثم الايه الاولى اللي هي ونسك فيها اثبات توحيد العباده كما قلنا لان النسك من انواع العباده وكذلك في قوله محيا ومماتي فيها اثبات توحيد الربوبيه لان الله عز وجل هو الذي يحيي وهو الذي يميت وهذا هو توحيد الربوبيه فالله عز وجل لا يشاركه احد في الخلق وقد اخبر الله عز وجل في كتابه ان الذين يدعون من دون الله الله يقول ولو اجتمعوا جميعا ان يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يعني كل البشريه كل الاله المدعوبه من دون الله عز وجل لو اجتمعوا ان يخلقوا ذباب ما هو هذا الذباب الصغير لن يستطيعوا ان يخلقوا هذا الذباب بل اعجب من ذلك ان الذباب اذا اخذ منهم شيئا لا يستطيعون ان ينقذوه منه وعف الطالب والمطلوب إذن الخلق هذا من خصائص الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يشرك بالله شيئا فيه ولا في توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية هذه المسألة الثانية لعن الله من لعن والدي وقد عرفنا كيف يكون اللعن أما إذا كان منه مباشرة فهذا من أسوأ ما يكون ولكن لو تسبب أيضا فكذلك لأنه هو السبب في أن جرأ ذلك الشخص أن يلعن والديه ثم قال لعن الله من آوى محدثا والإحداث يشمل الإحداث في الدين كالبدع التي يحدثها الإنسان هذا المحدث لهذه البدع الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى أي من ضمه إليه وحماه ومنع الجهات الأخرى التي تريد أن تمنعه من ذلك العمل الذي يحدثه في الناس ويسجد عليهم عقائدهم لعن الله من آوى محدثا ثم قال لعن الله من غير منار الارض رواه مسلم منار الارض هي العلامات الحدود بين الجيران سواء كانت ارض زراعيه او ارض سكنيه فالانسان انت لك ارض وجارك له ارض يجاورك وفيه علامات المنار الشيء الذي ينير الموضع هذا ويعرف به وأنتم تعرفون ذلك جميعا فمن أخذ هذه العلامة ونقلها من مكانها لمكان آخر ليقتطع من مال أخيه شيئا هو معرض للعل هذه اللعنة لعن الله من غير منار الأرض واللعن كما عرفنا هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل ثم جاءت أحاديث على أن من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طويقه يوم القيامة من سبع أراضي شبرا تأخذه من أرض أخيك بأي وسيلة كانت سواء بتغيير المنار بحيث تنقل هذه العلامة من هذا المكان إلى هذا المكان أو تقتطع ما له ظلما بأي وسيلة من الوسائل تتقدم إلى الحاكم وتدعي ان هذه الأرض لك وتأتي بشوت زور ثم تثبت أنها لك فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وبيّن أنه من اقتطع شبرا من الأرض طويقه يوم القيامة من سبع أراضي من يستطيع حمل ذلك يوم القيامة إذن هذه الأشياء الأربعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها علي بن أبي طالب يجب على المسلم أن يحذر منها الحديث الثاني الذي رواه عن طارق بن شهاب نقول لطلاب العلم في الحديث كلام من بعض العلماء ولكنها ولكنه مثبوت موقو ثبت موقوفا على سلمان ومعناه يدل عليه الحديث السابق عطارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الينا ترين في ذباب هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند رواه أحمد في الزهد سيدونه طلاب العلم في صفحة 15-16 والكلام للعلماء فيه في سماع طارق بن شهاب من النبي صلى الله عليه وسلم وفي كذلك الاعمش وهو معنع وهو من المدلسين وفي روايه الامام احمد عن طارق عن سلمان موقوفا الشاهد ان هذا الحديث موقوف من كلام سلمان والحديث السابق يشهد له لكن نسمع معناه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجده أحد حتى يقرب له شيئا يعني سمعنا في الحديث الصحيح في مسلم لعن الله من ذبح لغير الله ومن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر والشرك لا يغفر الله عز وجل إلا بالتوبة منه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في هذا الحديث هذا المعنى حينما مروا عند, ذلك عند أولئك القوم ولهم صنم يعبدونهم من دون الله إذا مر إنسان لا يتجاوز هذا الصنم حتى يقرب له شيء فقالوا له يقرب يعني ذبيحة لهذا الصنم قال ما عندي شيء فقالوا قرب ولو ذباب يعني ولو حاجه تافهه لا قيمه لها وان تقربها فقرب فخلوا سبيلهم والثاني طلبوا منه ان يقرب قال ما كنت له اقرب شيئا لغير الله ولو ذباب لا اقرب شيئا فقتلوا ذاك اشرك بالله عز وجل والمشرك ذاك جزاؤوا ان يدخل النار وهذا امتنع فقتل وقتل شهيدا لأنه لم يقرب لغير الله شيئا معنى الحديث كما عرفنا أنه صحيح بدليل الحديث الذي هو في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت له لاحد لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد فالشاهد أن الشرك بالله عز وجل خطير وليس هناك ذنب اعظم من الشرك والله عز وجل حذر عنه منه في كتابه في ايات كثيره وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبعث الانبياء وترسل الى الناس الا للتحذير من هذا الشرك الذي هو عباده غير الله عز وجل سواء بالدعاء او بالخوف او بالرجاء او بالذبح او بالنذر فهذه كلها أمور لا يجوز لإنسان أن يصرفها لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. نقرأ شيئا من ولا يكفي. ممكن تقرأ لنا بعض. السلام عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى أي أنه شرك. فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه كما هي صريحة بذلك في الصلاة فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه هو الآن يقول الذبح لغير الله شرك بدليل أن الله عز وجل نهى عن ذلك في كتابه في آيات كثيرة ثم قرن الذبح لغير الله بالصلاة فالصلاة لا نجد أحدا أن يقول أنا أريد أن أصلي لفلان ركعتين لا تجد ذلك لكن تجد كثير من الناس يذبحون لغير الله إذن الصلاة والذبح قرنا مع بعض لله عز وجل فصل لربك وانحر فكيف تصلي لله وحده ثم تشرك به في العبادة وهو أنك تذبح, تذبح لغير الله نعم. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد أن يصرف العبد نوعا من أفراد العبادة لغير الله فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغيره شرك وكفر فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء نعم كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقواد والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب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 ولكن لا يخلد صاحبه في النار مثل الزنا مثل السرقه مثل الغصب مثل الكبائر جميعا فهو حكمه حكم الكبيره والكبيره التي يرتكبها المسلم ان تاب منها عفى الله عنه وإن لم يتوب منها ومات عليها فهو تحت مشيئه الله ان شاء عفى عنه من اول وهله وإن شاء أدخله النار بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار ولا يخلد أحد في النار بالمعاصي ولو كثرت دون الشرك بالله عز وجل فمن أشرك بالله فالشرك لا يغفر أما بقية الذنوب فهي تحت المشيئة وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لعبده لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفره يعني الذنوب جميعا إذا ارتكبها الإنسان هذه الذنوب لا تخلد صاحبها في النار ولكنه في خطر الإنسان في خطر إذا ارتكبت المعاصي وعليها وعيد وأراد الله أن ينفذ فيك هذا الوعيد وله ذلك هل تستطيع أن تمكث في النار لحظة هذه النار الموجودة بين أيدينا كما جاء في الحديث أنها جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ثم يوم القيامة هذا الجزء يضم لتلك النار وهذه النار إذا كانت جزء من سبعين وأنت لا تستطيع أن تمد أصبعك إليها لحظة من اللحظات فممكن أن تحاسب نفسك الآن حتى تتجنب تلك النار تلك النار التي لا يطيقها أحد ولكنها كتبت لمن أشرك بالله عز وجل فالكافر والمشرك الشرك الأكبر هؤلاء مخلدون في النار أما بقية العصاة فهم تحت مشيئة الله ولكن لا يخلدون في النار هذا الذي نقوله هو الحق للنصوص الواردة في الكتاب والسنة ونقول ذلك لأن جماعة يكفرون الذين يرتكبون المعاصي ويحكمون عليهم بالخلود في النار فالخوارج عندهم من ارتكب كبيرة سرق أو زنى أو شرب خمر هذا عندهم كافر حكمه في الدنيا أنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يزن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث وفي الآخر عندهم أنه مخلد في النار أما عند اهل السنة والجماعة فيقولون هذا الذي ارتكب هذه المعاصي تحت مشيئة الله فإذا ما شارب الخمر ما نقول هو كافر بل هو مسلم عاصي يرث ويورث يعني ورثوا يأخذون ماله ثم يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه لأنه لو يجد معصول في هذه الدنيا إلى الأنبياء أما ما عدا ذلك من البشر فكلهم يخطئون ويصيبون هو يجب عليه أن يتوب من هذه المعاصي ولكن إذا مات عليها فهذا مصير بمعنى أنه تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة وجاءت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين على أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثل قال ذرة من إيمان لكن هذا لا ينبغي للإنسان أن يقول خلاص أنا سأدخل الجنة يعني قدامك النار هل تستطيع أن تبقى في النار لحظة من اللحظات إذا عرفت ذلك فعليك أن تتوب من جميع المعاصي. المعاصي قد يقع فيها المسلم ولكن عليه أن يتوب ما في ملائكة في الأرض يمشون مطمئنين لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون بل المعاصي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما في صحيح البخاري كان رجلا مدمن على الخمر يشرب الخمر ويأتون به فيجريده يقيم عليه الحد ثم يرجع وبعد فترة ياتون به مرة أخرى فيقيم عليه الحد وهكذا حتى أن رجلا لما جيء به قال لعنه الله أو أبعده الله أو أخزاه الله ما أكثر ما يؤت به في الخمر فقال الرسول عليه وسلم لا تقل ذلك لا تكن عونا للشيطان على أخيك لا تكن عونا للشيطان على أخيك إذن بل قال إن يعلم أنه يحب الله ورسوله فالمعاصي لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام الذي نريد أن نقوله الآن كما تسمعون هذه الموجة العارمة بين الشباب فالشباب الآن عندهم نوع من التحمس للإسلام وهذا شيء طيب يعني يحبون الإسلام ويكرهون المعاصي الذي يرتكبها الناس وهذا أمر طيب منهم ولكن لا نريد منه أن يتجاوزوا الحد حتى يكفر المسلمين بالمعاصي ولهذا تجد طوائف كثيرة من الشباب في كل مكان في هذا العالم يحكمون على الحكام وعلى الموجودين معهم الذين تكون المعاصي بالكفر فيقولون هؤلاء كفار وهذا لا ينبغي هذا مخالفة للنصوص الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول يقول من قال يا أخي يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه يعني إذا وجه هذه الكلمة لإنسان وقال له يا كافر وهو لم يكن كذلك هذه الكلمة ترجع عليه هو فيجب على المسلم أن يحتجز لدينه وأن يفهم أن مثل هذه الأحكام العامة التي تصدر على المسلمين هذا لا يجوز لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين كيف يثبت إسلام هؤلاء بيقين هذه القرية هذه المدينة المآذن موجودة المؤذن يؤذنون الناس يأتون للصلاة هؤلاء مسلمون هل هم على العقيدة الصحيحة لا يعصون هذا أمر آخر كونهم يرتكبون المعاصي لكن هؤلاء مسلمون مسلمون ارتكبوا معاصي إذن مسلمون عصات فساق كفار لا يجوز التكفير لا يجوز أي أن هؤلاء الذين يصلون وإن ارتكبوا بعض المعاصي فهم مسلمون ولا يجوز لنا أن نقول هذا المجتمع كافر المجتمع كافر مجتمع جاهلي هذا الكلام ما ينبغي وإنما الأحكام تكون على ضوء نصوص الكتاب والسنة هذا المجتمع فيه معاصي ما يخالف هؤلاء يرتكبون معاصي ما يخالف لكن نقول كلهم ارتدوا عن الإسلام هذا لا يجوز وهذا الذي حدث عند كثير من الشباب هم قرأوا بعض الكتب من بعض الكتاب من بعض الدعاة فعندهم من الاندفاع بل تجد في بعض الكتب وكتب التفسير أي يستدلون بنصوص من كتاب الله عز وجل فيقولون أن هذه المجتمعات ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون المؤذنون الذي يؤذن كل يوم خمس مرات يسلم لأن الإسلام ما هو أن تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تقوم بشرائع الإسلام إذا خريت عن الإسلام وارتكبت شيئا معلوم من الدين بالضرورة ولم يبين لك ولم تقم عليك الحجة ما عليك شيء لكن إذا قيمت عليك الحجة وتبين لك ذلك خرجت من الإسلام أما كونك ترتكب معصية من المعاصي فهذا لا يخرجك من الإسلام المؤذن ما هو ذنبه؟ الذين قالوا هذا القول وأصدروا هذا الحكم يقولون أنهم لم يحكموا بما أنزل الله والله عز وجل ذكر في كتابه ومن لم يحكم بما انزل الله الكافرون واولئك هم الفاسقون واولئك هم الظالمون هذه الايات التي جاء فيها ذكر الكفر والفسق والظلم بينها العلماء من الذي يكون كذلك من قال ان القوانين الوضعيه افضل من القران او قال انها مساويه للقران أو قال أنه لا فرق عندي بين ان أحكم بالقرآن وبين أن أحكم بالقوانين بالأو... الوضعية من قال ذلك فهذا كافر من قال ذلك واعتقده هو كافر أما الذي يقول أنا أعلم أن القرآن والسنة هي الأولى وهي الأفضل ولكن يعني غلبت عليه بعض الأمور فحكم بغير ما أنزل الله فهذا يسمى كفر دون كفر وهو الكفر الأصغر الذي جاء ذكره هنا كفر دون كفر وهو الكفر الأصغر الذي هو بدرجة المعصية بدرجة الكبيرة أما إذا قال القوانين أفضل أو مساوية أو أنه يجوز أن يأخذ هذا وهذا فهذا كافر إذن المؤذن ما قال هذا القول المسكين المؤذن الذي يؤذن كل يوم خمس مرات ما قال هذا القول وليس بيده شيء حينما قرأ الشباب مثل هذه الأقوال من بعض الدعاة قالوا المجتمعات ارتدت إذن نقتلهم لأنهم كفار وكما تسمعون وتعرفون في البلدان جميعا في العالم الإسلامي جميعا حتى ان الشباب الآخرون جاءوا عندنا في هذه البلاد التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تطبق الحدود على مرتكبيها وهي قائمة بشعائر الاسلام جميعا أما كونهم ملائكه والملائكة ما هي في الأرض المعاصي موجودة اذا يجب على المسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور وأن ينبه أبناهم وأن ينبه الشباب كيف يجوز لإنسان يفسر الإفساد ويسميه جهاد كيف تأتي لمجموعة من المسلمين وتدخل عليهم في سكنهم وتفجر نفسك وتفجرهم تلبس هذه الأشياء الناسفة ثم تأتي تفجر نفسك معهم تقتل المسلمين وتقتل نفسك هذا هو جاهل والذي سول له ذلك الأمر وافتاه أجهل منه لأن من قتل نفسه لا يمكن أن يدخل الجنة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يقول من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجه بها في قلبه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها من قتل نفسه من شاهك رمى نفسه من عمارة من جبل فهو يتردى يوم القيامة في النار من شرب السم وقتل نفسه فكذلك يتحسه بنار جهنم إذن حكمه هو قتل نفسه فهذا حكمه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بنص هؤلاء الذين يرسلون الفتاوى في الإنترنت وما يشبهه حتى يضل الشباب الأمر الثاني أنه ختم حياته بعمل من اعمال اهل النار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 لم يقبل مثل هذا ثم هم هؤلاء الذين أبو قتادة والمقدسي أو فلان أو فلان الذين ينشرون هذه الفتاوى لماذا يتركون الجنة والحر العين للآخرين ولا يتقدمونهم بأفسهم المفروض الإنسان في هذه الدنيا ما يريد كما قال ذاك الرجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنني لا أعرف دندنتك ودندنت معاد يعني ما يعرف الكلام الذي يقول الرسول عليه الصلاه والسلام وبعاد الذندنه يعني التسبيح والتحميد لكن يقول اني اسال الله الجنه واستعيذ به من النار اني اسال الله الجنة واستعيذ به من النار فقال الرسول عليه الصلاه والسلام حولها ندندن هذا الكلام الذي تسمعه مني وتسمعه من معاذ كلنا نسال الله الجنه و نستعيذ به من النار اذا المسلم في هذه الدنيا هذا حاجته يعيش في هذه الدنيا مسلما يعبد الله عز وجل يرجو رحمته ويخشى عذابه فإذا كانت الجنة والحور العين يستقبلوك أنت إذا فجرت نفسك وقتلت المسلمين فهذا المفتي لماذا ما يلبس مثل ذاك الشخص الذي حرضه على هذا العمل ويأتي معه ويدخل معه الجنة وذلك يعرف أنه كاذب وأنه مغالط وأنه مفسد وإلا لتقدم معه وجاء الجنه لأن الإنسان حاجته في هذه الدنيا من هذه العبادة وهذه الطاعات أن يدخل الجنة فيجب على المسلم أن يتبصر في دينه ويجب على الشباب أن يتعقلوا ما يكونوا إما اي واحد يدفعهم يندفعون معه وقد تبين أن هؤلاء الشباب على أنهم لا علم عندهم بعضهم كان في أولى ثانوي يعني درس الابتدائي والمتوسط وليس عنده شيء وحتى لو درس الجامعه ليس عنده العلم الذي يكفيه فغرر بهؤلاء المساكين وعمل مثل هذه الأعمال فيجب على المسلم أن يكون على وعي وأهم شيء على وعي في دينه وعقيدته حتى لا يرتكب مثل هذه المعاصي الذي تضر به وتضر بمجتمعه وتضر بالإسلام وكلكم يعلم على أن المسلمين الآن في العالم أجمع تعرضوا لفتن ومصائب وأسبابها الذين جاءت عندهم العواطف وقالوا نحن ندعو للإسلام وعملوا ما عملوا وجعلوا تلك اليد وتلك السلطة وذلك السبب للكفار على المسلمين 11 سبتمبر الذي تعرفون وصفق الناس حينما سمعوا ذلك وقالوا خلاص امريكا قضينا عليها أمريكا انبسطت وهذا الذي عجبها هي تريد تخطط للعالم الإسلامي جميعا وهي تخطط لكن لم تستطع أن تقدم عليهم ولم تعمل معهم شيء حتى عمل هؤلاء ذلك العمل قالوا إذن الإسلام كله إرهاب ونحن نحارب الإرهاب في كل مكان الجمعية تعرفون أكثركم الآن حجاج بعضكم من الخارج الجمعية المسلمة في تلك الدول ضيق عليهم وعملوا بهم ما عملوا واوقفوا الدعوه وكان قبل ذلك يدعون الى الله عز وجل ويدخلون في الاسلام من النصارى عدد يدخلون في الاسلام وحريتهم لهم الان كبتوا مساكين كبلوا ما في حريه بل في مطارده وهذا كل السبب من الجهل الجهل بالاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث كذ 13 عاما يدعو في مكه إلى التوحيد، إلى عبادة الله ويصبر على الأذى من كفار قريش عملوا به ما عملوا ولكنه صابر لما جاء الانصار وبايعوه في البيع العقبة الثانية وكان منهم عدد حوالي السبعين وكانت البيع خفيه عن المشركين فبعد أن انتهت البيع قالوا ألا نميل بأسيافنا على المشركين الآن يعني كانوا فيه ميناء فقالوا لا نمير عنهم لا نقتلهم خلاص فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا لم نؤمر بذلك لأن الرسول لا يعمل عملا إلا بأمر الله عز وجل فالإنسان لا يجاهد إذا كان ما عنده القدرة يعني كلما تعمله أنك ترمي بنفسك في الهلكه يعني تلقي بيدك في التهلك أنت ما عندك شيء تجاهد بأي شيء تجاهد إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجاهد إلا حينما أمره الله عز وجل وحينما وجدت عنده القوه التي يجاهد بها الكفار اذن لا بد ان يتعقل المسلم وينظر هل في عمله هذا فائده للاسلام لان فيه مفاسد ومصالح والمفاسد والمصالح من الامور ومن القواعد الشرعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه لما فتحت مكه فتحها وقد خرج منها طريدا ثم عاد اليها فاتحا ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش الذين عملوا به ذلك العمل واخرجوه مطرودا من مكه قال ما ترون اني صانع فيكم لما أصلح بيده الان قالوا اخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء عفى عنهم ثم قال لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بشرك لنجبت الكعبه وجعت لها بابين باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه طيب ننظر الآن فيه مصلحة وفيه مفسده الكعبة كما تشاهدوها الآن هذا بناها الذي كان في أيام الشرك يعني الباب هذا المرتفع في هذا المكان بناه المشركون لماذا بنوا هذا الباب في هذا المكان بنوه ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء لو جاء انسان وحاول تسلق يريد يطلع على الباب لما يصل المكان هذا يدفه خلاص ما يقدر يدخل لكن لو الباب في الارض والباب الثاني مفتوح يستطيع المسلم يدخل من هنا ويخرج من هنا الرسول يقول لولا ان هؤلاء حديث عهد بشرك وقد مر معنا الحديث حديث واقد الليثي الذي سمعناه البارحه لولا انهم حديث عهد بشرك لنقطت الكعبه وجعلته على قواعد ابراهيم يدخل فيها الحجر ويجعل لها بابين باب يدخل الناس منه بيخرجون هذه مصلحة لكن سيترتب على هذا مفسد أعظم ما هي هؤلاء الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم حديث عهد بشرك سيقولون إن محمدا لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الشرف لنفسه فنقض الكعبه وبناها كما يشاء فهمنا هذا يعني المفسد أن الناس سيرتدون عن الإسلام لأن الكعبة عندهم هي شرفهم فلما يأتي الرسول ويعمل هذا العمل إذن يقول محمد ما جاء بدين جديد يريد أن ينقذ الناس أراد أن يأخذ الشرف لنفسه فترك ذلك هنا مصلحة وهنا مفسد أعظم منها اذا أنت لو قتلت نصراني ولا عملت أي حاجة ممكن قتلت، هو قد لا يستحق القتل إذا كان معاهدا وإذا كان مستامنا ما يجوز لأن الرسول ذكره في الحديث الصحيح صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة يوجد من أربعين خريفا لكن إفرأ تقول قتلت كافر طيب هذا القتل الكافر قتلت واحد اثنين عشر عشرين مئة هذه تنظر فيها ماذا سيترتب عليها بعد ذلك اذا الذين قتلوهم في تلك العماير اللي حطموها في تلك الطائرات يمكن كلهم ما يتجاوز ثلاثة ألف بعضهم مسلمون ايضا من كل طائفة من الطوائف قتلوا كم الذين قد قتلوا الآن من المسلمين كم الذين قد قتلوا الآن من المسلمين ما هي الديار التي هدمت ما هي الأمور التي قد عملها الكفار بالمسلمين أجل السبب من أين السبب من الجهل ظنوا أن ذلك العمل خلاص قضى على أمريكا كما يقولون كل واحد يريد يقضى على أمريكا كل أنك جهل لهم بالجهاد أنهم رجعوا لهذه البلاد للحرمين وعلبوا هؤلاء وجندوهم لمثل هذا العمل مكة حرم الله الصيد فيها وحرم شجرها الشجر لا يجوز الإنسان أن يقطعه محرم على المسلم فكيف تأتي وسط المسلم لأن الأسلحة دخلوها في الكعبة دخلوها في مكة في داخل مكة غير الأشياء التي كانت مخبأة بجوارها مدفونة كما شاهدتم الموجودون هنا شاهدوا الأسلحة التي نبشوها من تلك الأماكن التي دفنوها فيها استعداد لان يميلوا على أهل مكة يعني أهل مكة ما هو دنبهم. مكة حرم الله شجرها وصيدها لا يجوز لإنسان أن ينفر الصيد من الحرم فكيف يقتل المسلم لا يجد له أن الشجر فكيف يقتل المسلم فهذا دليل على جهل هؤلاء وعلى خبث من خططوا لهم وانكشف أمرهم كل الناس الآن العقلاء يفهمون أن هذا ليس جهاد وإنما هذا إفساد إذن على المسلم أن يتعقل وأن يعرف الشيء الذي يضر والذي ينفع ولا يعرفه إلا إذا فكر بعقله ورجع إلى العلماء الذين يبصرونهم في دينهم ولكن الأساليب الموجودة التي عملها هؤلاء أنهم حالوا بين الشباب وبين العلماء ما تجد في حلقات العلماء من الشباب أحد لماذا يقول هؤلاء العلماء علماء سلاطين ما هم علماء شريعة أنتم لا تقربوهم ولا تسمعوا منهم خلاص إن قد في اذهانهم فابتعدوا عنهم ماذا عمل الخوارج السابقون أيما عن ابن طالب وعثمان بن عفان خرج أولئك الرعاه على عثمان بن عفان الذي شهد له الرسول بالجنة وقال إن الملائكة تستحي من عثمان الملائكة تستحي من عثمان لانه لما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر ويتحدث معهم وكان كاشفا عن فخذه تعرفون الثياب والازار مرفوع فخذه يرى فلما استاذن عثمان غير جلسته واصلح نفسه فلما طلع قالت عائشه رضي الله عنها وهي تراقب تقول استاذن ابو بكر فلم تتحرك من مكانك ولم تعمل شيئا ثم استاذن عمر ولم تعمل شيئا ثم لما سيدان عثمان عملت مثل هذا العمل فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكه السماء ملائكه السماء يستحي عثمان وهؤلاء جاءوا أحاطوا بداره وقتلوه يقرأ المصحف يقرأ كتاب الله بين يديه. ثم هم أنفسهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ولهذا قالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تعيد الاشتر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان ثم بعد ذلك قتلوه عبد الرحمن بن ملجم تقرب به إلى الله، تجرب طالب المشهود له يتقرب به إلى الله. وهذا دليل الجهل. وهؤلاء عندهم ذلك الجهل. أي سبب الجهل؟ لم يأتوا إلى الصحابة ويسمعوا منهم لأنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما رجعوا للقرآن ووجدوا فيه آيات محكمة وآيات متشابهة، فأخذوا الآيات المتشابهة وحكموا بها على المسلمين. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه أنزل الآيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زايق فيتبعون ما تشابه منه قلب الزايق في الأساس فيبحث عن دليل فيأتي للآيات المتشابهة فينزلها على المسلمين حينما جاء ذاك الرجل من العراق وهو يزيد الفقير والحديث في صحيح مسلم أرادوا كما يقول شغفني رأيون من رأي الخوالج وهو تكفير العصاد فيقول هو مجموعة جاءوا للحج بقصد أنهم إذا انتم للحج يخرجوا على المسلمين المسلمين كفار عندهم كلهم فقالوا ألا نمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا هذا المسجد فجاءوا وجابر بن عبد الله يحدث الناس متفكئة على سارية يقول يزيد الفقير هذا فإذا هو قد ذكر الجهنميين أي ذكر الذين يخرجون من النار والخوارج عندهم من دخل النار ما يخرج من ارتكب ما يخرج من النار ذكر هؤلاء فجاء الرجل وقال يا صاحب رسول الله ما هذه الأحاديث التي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته ويقول ما هم بخارجين من النار يعني يستدل به بهذه الآية فقال له وهل تكره القرآن قال نعم قال هل قرأت المقام المحمود وقال تبارك وتعالى عسى أن ربك مقاما محمودا قال نعم قال فأنشأ يحدث عن المقام المحمود فأخبر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس يخرجون من النار بعد أن صاروا مثل القراطيس مثل عيدان السماسم ثم يدخلون في نهر يسمى نهر الحياة فالرجل تبين له أن عقيدته ومن معه كلها باطلة وأن العصات ولو دخلوا النار سيخرجون منها ولا يخلدون في النار أي سبب وماذا عرفوا بذلك لما سمع من هذا الصحابي اليليم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك أما أولئك الذين لم يأتوا للصحابة فهم الذين حكموا على المسلمين بالكفر. ثم ماذا قال ذلك الرجل؟ رجع أصحابه إلى سكنهم هنا في المدينة. وقال أترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي جليل. قال فرجعنا عن ذلك الفكر إلا واحد. يعني كل المجموعة رجعت عن فكرهم وذكروا. تكفيرهم للمسلمين وعزمهم على أن يخرجوا على الحجاج لأنهم كفار عندهم ورجع إلى طريق الجادة إذن السبب كله الآن الموجود عند هؤلاء هو ما كان عند أولئك الذين لم يحضروا عند الصحابة ويسمعوا منهم بدليل أن هذا الرجل لما سمع من هذا الصحابي في جلسة واحدة ويمكن بين المغرب والعشاء سمع منه ذلك فرجع عن ذلك الفكر الخاطئ الذي يخالف نص الكتاب والسنة وهؤلاء يعرفون أن هؤلاء شباب لو جاءوا للعلماء لبينوا لهم أن منهجهم هذا خاطئ وأن عقيدتهم هذه خاطئة وأنه ليس التكفير المسلمين ولا ينبغي مثل ذلك لأنهم صادم للنصوص في الكتاب والسنة فعملوا هذا الحاجز بين هؤلاء الشباب المساكين وبين العلماء الذين يبصرون في دينهم نسأل الله للجميع التوفيق والسداد وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه ووصية الإخوان جميعا تحذير من وجدوا عندهم مثل هذا الفكر ويبين له عليه أن يرجع إلى العلماء لأن الإنسان لا يكتفي بنفسه ويقرأ من نصوص الكتاب والسنة لأن الخوارج وجدوا الحديث الصحيح لا يذن زان حين مؤمن لا يشرق السارق حين مؤمن قالوا كافر مع أن هذا الحديث الذي رواه قال له رسول صلى الله عليه وسلم من زنى وسرق إذا مات على التوحيد دخل الجنة قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق كررها ثلاثا والرسول يقول وإن زنى وإن سرق ثم قال في آخره على رغم أنف أبي ذر فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال على رغم أنف أبي ذر أي أن مرتكب المعصية إذا مات موحدا فالله عز وجل يعفو عنه إنشأ أدخله النار وأخرجه منها وإشاء عفى عنه من أول واهلة وصية الإخوان جميعا وتذكيري لهم بتقوى الله عز وجل والتقوى هي التي تبع المسلم لأن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتحذير من نجد عنده مثل هذا الفكر حتى لا يهلك نفسه ويهلك الآخرين